إن الذين آمنوا والذين آدوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إن الذين آمنوا والذين آدوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر مَنْ آممَنَ بِاللهِ وَالْيَْوبِآخِرِ وَامِ لَ صَادِ خَم فَلَهُم أَجهُ مَنْ ضَوَبِّ وَلَا خَنْبُ النلَيْهِم مَنْ آممَنَ اللي وَْيَبِآثِ وَامِ ضَقَادِ خَ فَلَهُم أَجهَُّن ضَغَقْْ وَلَا خَْب النلَيْهِ